I didn't know who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 észle ők ők ők ők ők ők ők ők ők ők ők ők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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء ذين اوينا اويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبون لهم ورؤوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَلَ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتْ عَلَيْهِمُ الْأَبَاءُ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَعَسَى أَنْيَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْدَعُ مَا كَانَ لَغُوٌّ خَيْرَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُونَ لا يؤذنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحق وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 شهيدا فقلنا هاتوا برها, هاتو برها لكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون